أقفالها ولا نكن كاليهود الذين لا يعلمون الكتاب إلا اماني قراءة وفقط كما في تفسير الآية هنأخذها إن شاء الله من ضمنها ألا وهي ومن تفسير كلمة و من تفسير كلمة الأماني ومن تفسير كلمة الأماني أي ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة فقط ف يعني تخيلهم لما يكون ما نفهم من القرآن إلا, إلا فقط إلا التلاوة طبعا الهدف أن نتدبر القرآن طيب نستكمل إن شاء الله هذه السلسلة المباركة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم لنا هذه السلسلة المباركة كما أتمنى تسليت المصاب بما في البلوى من النفع والثواب كما تع تق... يعني شايفين كده على الصبورة وعندك عندك إن شاء الله برضو في المنتدى رابط الكتاب أو رابط المف... المذكرة ده أنا عملها ديت أه... هتلاقوها إن شاء الله في الصفحة بتاعتي على المنتدى. اللهم آمين رب العالمين. طيب سلسلة مع يعني تم إضافة ال الدروس الأخيرة من سلسلة تسلسل المصاب وتم إضافة والحمد لله أول محاضرتين في هذه السلسلة المباركة الجديدة. ماشي ماشي يا جماعة ده كده رابط الإيه المرخص علشان الناس تتابع ان شاء الله ده يا جماعة كده رابط الايه رابط المرخص قال تعالى نستكمل بإذن الله وكل شيء احصيناه كتاب اللهم امين يا رب العالمين وكل شيء احصيناه كتاب اي كتبناه في اللوحة المحفوظ كتبناه في اللوح المحفوظ فلا يخشى المجرمون أن عذبناهم بذنوب بذنوب لم يعملوها ولا يحسبوا انه يضيع من أعمالهم شيء أو ينسى منها مثقال ذرة سبحان الله شايفين بقى جماعة التحدي سبحان الله كله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 وبتلاحظوا يا جماعة احنا تعلمنا ما الافاضل علمونا ان الشاهد بتشد تحت خط يعني لا يفهم انها سجدة يعني لا يفهم انها سجدة خلاص وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا فذوقوا ايها المكذبون فذوقوا ايها المكذبون هذا العذاب الأليم والخزي الدائم والخزي ذوقوا ايها المكذبون هذا العذاب الأليم والخزي الدائم فلن نزيدكم الا عذابا اي في كل وقت وحين يزداد العذاب وطبعا احنا المره اللي فاتت خدنا التفاصيل آه جلد الكافر قد ايه في حديث احنا قلنا عليه اللي هو في سمك جلد الكافر حد يفتكره اخواننا في حبيبية رسول الله واخوانا في معاة الطالب الجنان واخواننا في حبيبية رسول الله ده رابط المذكره اللي انا بقرأ فيها دلوقتي لو تشرفونا في معاة الطالب الجنان في الصبورة ان شاء الله لمن اراد ان يتابع مسيرة يا جماعة اه في غرفة تانية على البايلوكس حد يا جماعة يقول لنا سمك جلد الكافر قد ايه سمك جلد الكافر يا جماعة قد ايه احنا قلناها المرة اللي فاتت سمك جلد الكافر يعني يا جماعة قد ايه حد اللي يفكر, اللي يفكر يا جماعة يكتب واحد اللي بيفكر بيكتب واحد او اللي عايز يبحث عن نت ماشي فيش اي مشكلة طيب اخوني انس بيوقتي عمل عمل بيوقتي بيفكر مين تاني بيفكر طيب سمك جلد الكافر مسيرة 3 ايام مسيرة 3 ايام وقلنا ان مسيره اليوم يا جماعة مسيرة اليوم ب بحوالي أربعين كيلو متر اليوم يا جماعة حوالي أربعين كيلو متر ده يقاتقاس بالجمل المحمل بالأثقال فمعنى مسيرة تلات أيام يعني معناها حوالي مية حوالي مية وعشرين كيلو سمك جلد الكافر ناس الله العفو والعافيه قلنا ما بين المنك بيني مسيره تلت ايام للراكب المسرع تلت ايام للراكب المسرع واخدين بال حضراتكم ولما دخلنا على النت وجبنا سرعه الفرس في 130 في 146 قولنا 40 كيلو في الساعه لو قلنا 40 كيلو في الساعه واليوم يعني معناها 12 ساعه والليل يعني معناها 12 ساعه فيعني معناها 12 فاربعين في 3 ايام معناها 1440 كيلو متر ما بين المينك بين ده كلها حاجات تقريبية فيعني لنا أن يعني سبحان الله يعني لنا أن نتأمل هذا الكلام وهذه الاحاديث يعني إذا تاملنا هذا الكلام وهذه الاحاديث طبعا هذه الأشياء تجعل الانسان يقشعر الى الله سبحانه وتعالى ويبكي خوفا من الله سبحانه وتعالى لان ما الذي يجرئ الانسان على معصيته الا وهو انه لا يعلم قدر الله ولا يعلم مقدار ما اعده الله سبحانه وتعالى من الجنه وما اعده الله سبحانه وتعالى من العذاب لدرجه ان في بعض الناس ولا حول ولا قوه الا بالله تستهزأ بالنار ليه هو مش متخيل ايه النار مش متخيل يعني قد ايه ما بين من كاري الكافر كما تعلمون حوالي 1440 كيلو يا عم ده انت عندك قطر الارض قطر الارض 13000 كيلو يعني هو هيعادل حوالي 1 على 13 الكتف بتاعه 1 على 13 بص يا بص يا اخي انت عندك اللوحه اللي فيها الشرح ده عندك في جنبها حاجه اسمها براوزر التك على إيقاف خلاص خلاص كده طيب ده يا جماعة ده عرض ده عرض الكافر ده عرض يعني ما بين المنكبين ده ده العرض طيب يا ترى الطول هيبقى كام يعني سبحان الله يعني ده العرض طيب الطول بقى هيبقى كام وناب الكافر يا جماعة جبل احد جبل احد حوالي 7 كيلو طول في 3 كيلو عرض يعني معنى كده ممكن يتصور ان حجم الكافر قد الكور الأرضية ممكن انا تخيل ان حجم الكافر ممكن يبقى اكبر من الكور الأرضية اذا كان بس ما بين المين كبين فقط واخدين بالحضراتكم 1440 كيلو تقريبا فلن نزيدكم إلا عذابا وهذه الآية أشد الآيات في شدة عذاب أهل النار تخيل فلن نزيدكم إلا عذابا أي في كل وقت يزداد العذاب سبحان الله إن بعد كذا بقى ربنا طبعا ده كما عودنا الله سبحانه وتعالى كما تعودنا في كتاب الله هناك ترغيب وهناك ترغيب وطبعا كما هو مذهب اهل السنه ما لا ينفع ان نقتصر على الترغيب فقط ونقول حتى لا ننفر الناس ونرد ونقول يا اخي لا لقد عودنا الله سبحانه وتعالى في كتابه على الترغيب وعودنا سبحانه وتعالى على الترهيب في نفس, في نفس السوره سبحان الله وايضا عوضنا النبي صلى الله عليه وسلم برضه على الترغيب والترغيب في الاحاديث النبويه هذا ما تعلمناه طيب قبل قبل ما ننتقل الى الترغيب هناك بحث مهم جدا الجبال من منظور علمي واحنا بنحاول يا جماعه ان احنا برضه هنحتك كما هي كما عادتنا ان شاء الله ان احنا هنتناول الاعجاز العلمي بقدر الامكان هنحاول يعني نلم به من المواقع المعتمدة المهتمه بهذا العلم الجبل طبعا كما قال تعالى في الايات والجبال اوتاده الجبل ما تعرف الجبل الجبل هو كتلة من الأرض تبرز فوق ما يحيط بها وهو أعلى من التل هو أعلى من من التل خلاص طيب والجبال أوتاد وكما تعلمون أن الوتد كوتد الخيمة تواتر الخير، طيب، فالدكتور زهون الجاربي يقول إن جميع التعريفات الحالية للجبال تنحصر في الشكل الخارجي لهذه التضاريس دون أدنى إشارة لامتداداتها تحت السطح فقد أصبح معلوما على وجه القطع. ان للجبال جذورا مغروسه في الاعماق ومش كده وبس يا جماعه ده الجبل ممكن يصل اسف هذه الجذور ممكن تصل الى 15 مره قدر الارتفاع فوق سطح الارض تخيل يعني مثلا ممكن يبقى كيلو او 2 كيلو ده ارتفاع الجبل ممكن يصل إلى تلاتين كيلو متر تحت سطح الأرض طيب الموضوع ده جماعة ده طلعت بيه نظريه في حوالي الف وتسعمية وستين طبعا خلي بالكم من كلمة نظرية دي واخدين بالكم فطبعا معنى كلمة نظرية كما تعلمون طبعا دخلنا في المدرسة ودخلنا في الكلية نظرية شيء يعني كما تعلمون مش اكيد يعني قابل للصواب او قابل للخطا واخدين بال حضراتكم معنى نظري بخلاف يا جماعه المسلمات المسلمات دي يا جماعه شيء لا يقبل النقاش شيء يا جماعة المسلمات دي اللي هو شيء لا يقبل النقاش بأي حال من الأحوال شيء مسلم به بي زي بنقول مثلا أن الشمس تشرق من الشرق ده مسلمات خلاص كده لكن في 1960 يا جماعة طلعت نظرية بتقول أن هناك جذور للجبال نظرية لكن هل حد يا جماعة نزل في بطن الأرض الإجابة لا آسف إن أنا آسف في النظرية طلعت 1855 دي نظرية رأس كده طيب هذه الحقيقة تم اكتشافها بالأجهزة سنة الف تسعمئه وستين لما تطورت الاجهزه وفي رادارات وما شابه ذلك طبعا اكتشفوا هذا الامر في 1960 تسعمئه وستين فنكمل ان شاء الله ونقول فهذه الجبال ما هي الا قمم لكتل عظيمه من الصخور تطفو فوق طبق اكثر كثافه كما تطفو جبال الجليد في الماء فلذلك الله سبحانه وتعالى وصفها في القران بوصفين قال تعالى والجبال أوتادا وطبعا كما تعلمون ان الوتد معظم بيختفي في تحت الارض ايضا ربنا سبحانه وتعالى قال ستطلق ماء في الانبياء وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم طيب ما معنى كلمة تميد ما معنى كلمة تميد يا اخواننا <تصفيق> تميد تطيح طب في تفسير تاني يا جماعة لو أي حد عنده تفسير تاني ما معنى يا جماعه كلمه تميد تميد يا جماعه ها تضطرب تضطرب تضطرب هي ايه تطيح هي من فعل التوازن ايوه هي تضطرب عكس التوازن فربنا سبحانه وتعالى جعل هذه الجبال لألا تميد يعني تضطرب بكم الأرض وتفتقد للتوازن أيضا ربنا سبحانه وتعالى قال وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد بكم وجعلنا في الأرض رواسية أن تميد بكم طيب وجعلنا فيها فجاجا في سبلة لعلكم لعلهم يهتدوا خلاص كده فبيقول هنا وكما تثبت السفن بمراسيها طبعا المراسي دي يا جماعة اللي هو بيقار دلوقتي عليه الهلب اللي هو بيقار على دلوقتي عليه الهلب المعروف اللي عامل زي شكل إبصاي اللي عامل زي شكل إبصاي فكما يختفي الجبل في الارض لتثبيت قشره الارض وكذا وك... كذلك تثبت تثبت قشره الارض بمراسيها الجبليه التي تمتد جذورها في طبقه لزجه نصف سائله تطفو عليها القشره الارضيه سبحان الله بالمناسبة جماعة موضوع الإعجاز العلمي عشان نتكلم فيه طبعا الهدف من الإعجاز العلمي يزداد الذين آمنوا إيمانا لكن ما ينفعش أخصص كل دراستي بالإعجاز العلمي لأن المقصد من القرآن الكريم ان أنت تتدبر الآيات فهو ليس انك يعني بعض الناس ايه ما يعلم عن القران الكريم الا إن هو اعجاز علم فقط لا ربنا سبحانه وتعالى امرنا بالتدبر وبالقراءه وبتعلم القران الكريم وتعلم الأحكام القران الكريم وتعلم التلاوه وامرنا سبحانه وتعالى ان نفعل ما علمنا من القران الكريم وعلمنا الله سبحانه وتعالى ان ندعو بما علمنا من القران الكريم لكن ما ينفعش الانسان يسيب القران الكريم ويقعد بقى يعني ايه يعني يقضي الوقت كله في ان هو يدرس فقط الجبال ويدرس فقط الاشياء التي تكلم القرآن القران الكريم وينسى التلاوة وينسى إض وينسى الأحكام الأخرى فلا بد إن أنت تبقى إنسان شامل طيب وبعد كده هنا الشيخ تكلم أو الدكتور زغلول تكلم أو في هذا البحث تكلم كيف نشأت الجبال عن طريق اللي هي الجبال البركانية خلاص طيب مش هن مش إيه مش مش هن اهتمي بعد طيب هذه النظرية يا جماعة كما تعلمون نظرية سواحد اسمه سير جورج إيري 1855 يعني بعد 13 قرن سبحان الله قال ان الجبال لها جذور خلاص وانها تقوم بعمل الاوتاد والمراسي ولكن هذه الحقيقة اصبحت مسلم بها في 1960 لما تم تطوير بقى الاقمار الصناعية عمل الاقمار الصناعية و. النظارات والحاجات دي كلها طيب قال تعالى إن للمتقين مفازة طبعا بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيرشدنا ويرغبنا قال تعالى إن للمتقين مفازة طبعا المتقين جماعة المتقين كما تعلمون هو الذي اتقى الله سبحانه وتعالى تعرف الطقة معروف كنا عارفين بالنسبة لكتب العجاز العلمي في أخونا بيسأل على الخاص فبنقول له العجاز العلمي هو ما فيش كتب بالضبط يعني حاليا متواجدة أنا عارفها بالاسم لكن لما أقول حاجة بخش على الإنترنت في موقع مجلة إعجاز ودي مجلة بتنزل في مصر بس بعد كده ما عنش بلاقيها خالص مجلة إعجاز وفي موسوعة الإعجاز العلمي وفي موقع الكحيل للإعجاز العلمي وموقع جامعة الإيمان بتاع الشيخ عبد المجيد أو الدكتور عبد المجيد الزندال دي أنا بنقل منها واخدين بالكم أربع أماكن بنقل منه خلاص طيب الله يكرمكم يا فربنا سبحانه وتعالى يقول ان للمتقين مفاز ان للمتقين مفازه يا سبحان الله يعني اللي عايز بقى يتقي الله سبحانه وتعالى علشان يفوز بالجنان يفوز بكرم الله سبحانه وتعالى عشان كده بنقول يا جماعه التقوى كما تعلمون بمفهوم بسيط جدا طبعا لها تعريفات كثيرة من ضمنها قال تعالى من تعريفات التقوى كما هو معروف عن سيدنا علي العمل بالجليل والاستعداد اليوم الرحيل والرضى بالقليل وهكذا بضمن من التقوى من التقوى ان الانسان يبعد عن الحرام ويلتزم بما احله الله ده التقوى خلاص كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى كل حاجة ربنا سبحانه وتعالى امرنا بيها وصلك افعل فانت مطالب إنك تفعل وطبعا بس هنا واتقوا الله ما استطاعتم واتقوا الله ما استطاعتم قدر الإمكان تتقي الله سبحانه وتعالى ما امرت به فلتفعل طيب إذا جاءك أمر لا تفعل برضو تمتثل لهذا الأمر ولا تفعله الغناء حرام سمعا وطاعه سبحان الله لحم الخنزير حرام سمعا وطع خلاص طيب في سؤال برضو هنا جميل أبو ليه طيب ليه الناس بتكذب الاعجاز في القرآن واخدين بالكم دلوقتي احنا ممكن يعني السؤال ده نصنفه لشقين الاعجاز العلمي في القرآن يعني كمسلمين مثلا او ممكن بعض العلماء ما ياخدوش لسبب لأن الناس ممكن يعني إيه تعتبروا مسلمات تعتبروا من المسلمات واخدين بالكم وطبعا موضوع المسلمات ده لا يتأتى إلا إذا تكلم فيه تكلم فيه أهل العلم الأفاضل من علماء الثقات فعشان كده بقولك خليك يا جماعة في الأربع مواقع اللي أنا بقول فيهم دول موقع عجاز موقع جامعه الايمان خلاص موقع تاني. تاني الكحيل موقع موسوعه الجهاز العلمي موقع قلت اربعه كده ماشي اما ما تحاولش تاخد من منتديات ما تحاولش تاخد من المنتديات خلاص طيب في بقى بالناس بيكذبوا الإعجاز في الكرآن اللي هم الكفراء والنهود والنصارى طبعا لأنه لا يريد أن يؤمن بالله سبحانه وتعالى فبيكذب هذه الآيات واخدين بالكم طيب فلما تقول له واحد كده لما تقول له واحد يعني سبحانه الله والجبال أوتادة خلاص وتقول له والله ده في إعجاز علمي وهذا الكلام لم يذكر إلا 1858 1855 وثبت بالدليل القاطعي 1067 فيكذف فين ولما بنيجي مثل المواقع ديت تحت كده بتلاقي المواقع باللغة الإنجليزية المواقع باللغة الإنجليزية لأن طبعا إحنا بناخد العلم ده من بره فبنترجمه خلاص ف ان المتقين مفاز طبعا المتقين يعني بيتقي الله سبحانه وتعالى بيتمسك بطاعه الله ويتعفف عما يكرهه الله سبحانه وتعالى عشان كده يا جماعه في ايه جميله جدا يا ايها الذين امنوا الخطاب لمن الذين امنوا الذين يريدون الفلاح والنجاح في الدنيا والاخره خلاص قال تعالى يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا اللهم امين رب العالمين خلاص ان تتقوا الله يجعل لكم فرقان شايفين الجمال يعني يا من تبغي ان تكون مؤمنا حقا ان تتق الله ان تتق الله عرفت ان ده حرام مش هقرب له عرفت ان ده حلال هقرب له خلاص ايه اللي يحصل بقى جماعة يجعل لكم فرقان يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعل ليك فرقان يعني تفرق بين الحق والباطل يعني ايه يجعل لكم فصلا بين الحق والباطل طبعا يا جماعة الموضوع ده لو طبقناه هنرتاح قوي هنرتاح في البيت وفي العمارة وفي, وفي الشارع وفي السوبر ماركت وفي المول وعند البقال وعند الميكانيكي وعند العجلاتي وفي المصنع وفي الشركة وفي الوظيفة الحكومية الموضوع جماعه هيختلف اختلافا كليا وجزئيا ليه لان كثير جدا من الناس ما عندوش تقوى الله فبتلاحظ ان هو ما بيعرفش يفرق بين الصح والغلط ما قضيها خلاص وحنا قلنا حتى اسباب الكفر العناد فبعض المسلمين بيبقى فيه صفه ولا حول ولا قوه الا بالله عناد وطول النهار وطول الليل عايش في معاصي خلاص فبتجد ان الذي يعصي الله سبحانه وتعالى بيبقى طبعا يؤدي ذلك الى ران طيب من عيوب الران ديت ان هو لا يرى الحق ولا يرى الباطل خد بالكم وممكن يظلم, يظلم يظلم نفسه ويظلم غيره ولا حول قيول يا رب البل والد زوح من عندنا ليه لان إن انسان غمس في معصيه الله سبحانه وتعالى فلما انغمص في معصية الله كان هنا لا يرى الحق من الباطل عشان كده بنقول يا جماعة لهذه الآيات, بهذه الآيات احفظوا الآية دي يا جماعة الآية دي مهمة جدا احفظوها بمناسبة تقوى الله صوت الأنفال الآية رقم 29 يا أيها الذين آمنوا انت تتقوا الله يجع لكم فرقان يفصل لكم من الحق والباطل والصواب والخطأ خلاص طيب إن للمتقين مفازا مفازا يعني بالجنة وبعد عن النار طيب المفاز ده شكله ايه حدائق وأعناب الحدائق طبعا البساتين الجامعة ليه أصناف الأصناف الأشجار الزاهية في الثمار التي تنفجر بين خلالها الأنهار طبعا يا جماعة يعني لما بنقول الجنة طبعا الحديث في الاحاديث المعروفة ما من ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب من ذهب من الواحد عشان يروح يجيب خاتم لمراته واخدين بال حضراتكم بيدفع الشيء مش عارف الجرام دلوقتي وصل لكام جنيه ده عشان بس تجيب اتنين اه اه خاتم بس تدفع تدفع كم كم جنيه معرفش وقت كم ما كام دلوقتي لو حد دلوقتي عارف الاسعار في مصر يقولها خلاص عيار كام يعني عيار 24 20... عيار أي عيار خلاص عيار 21 مثلا بكام دلوقتي لو عادي عاد بانه عارف السعر خلاص فيدفع يدفع كام يا جماعه يدفع شيل فلان خلاص كده طيب ده حضراتكم 260 شوف انت هجيب كم جرام يعني هيطلع كده كام ألف جنيه خلاص فده علشان بس يجيب خاتم دهب أو سورة أو ويشة لمراته أو سلسلة لمراته هيدفع يعني كم ألف جنيه سبحان الله الجرام هو بيقول بيبتنه وستين، بيبتنه وستين جنيه طيب تخيلوا لا الحمد لله نتجوز تخيلوا رماعة الجنة الساق فيه ساق يعني ما من شجرة إلا وساقها من ذهب سبحان الله ماشي خلاص كده طيب ده بالنسبة لإيه من وصف الجنه الساق بتاعها من ذهب وطبعا الجنة طوبة لبنة من فضة ولبنة من ذهب و بأميلاتها يعني المونه يعني المسك طبعا انسان يعني كما تعلمون يعني ما يستشعر هذه الامور طب وبعدين ده اللي فرحان بشبابه هنا وقاعد في فيلا ولا حاجه الطوب زي ما بالطوب ومعموله بالاسمنت وشكلها يعني ويساملوا بعد هنهى عشان يغطي البلاو دية سبحان الله ماشي فالإنسان لابد أن يعمل أقلي الموضوع دلوقتي جماعة واخدين بالكم الموضوع فعلا محتاج وقفة إنك ماذا عملت لهذه الجنة اللي ما من شجرة إلا وساقها من ذهب فالموضوع جماعة بيحتاج إلى وقفه ويحتاج إلى مراجعة مع النفس بيحتاج إلى تقوى الله سبحانه وتعالى واسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في الطاع واحد بيغبر مخر بيعصي فلو رح يصل و قال إنه في حديث من الصلاه طيب يعني في سؤال هنا أنا الحمد لله جبت معروفة يعني واحد بيعصي ربنا وبيروح يصلي خلاص هو بين الصلاة إلى الصلاة مكفرة للذنوب كلام سليم هو حديث فيه معناه نعم هو ان المسلم لما بيفعل معصية لما بيفعل معصية فربنا سبحانه وتعالى يغفر له في الوضوء ربنا بينزل الذنوب مع آخر خطر الماء خلاص طيب بس في يا جماعه ذنوب لابد ان يتوب منها خلاص طبعا لما بيصلي بربنا سبحانه وتعالى بيغفر له ايه هذه الذنوب لكن هناك ذنوب كما تعلمك لا لابد وان يتوب منه الى الله سبحانه وتعالى خلاص الخطايا والفواحش السرقة وما شابه ذلك لابد ان هو يتوب سليم طيب بنقول لهذا الاخ لا يترك الصلاة ماشي عشان الشيطان طبعا هيدخله من ايه من هذا المدخل اقول لك يا عم انت كل شوية اغاني وتصلي اغاني وتصلي واخدين بالكم فبنقول له لا تترك الصلاه مهما فعلت من هذه الذنوب ان انت تخش على رمات اغاني وما شابه ذلك خلاص لعل الله سبحانه وتعالى في وقت من الاوقات ان هو يغفر لك هذا الذنب ويتوب طيب لكن انت عليك دور كبير ايه الدور بتاعك أول حاجة أنك تلجئ إلى الله سبحانه وتعالى وتستعم بالله سبحانه وتعالى أن أنت تترك هذه الرومات هذه الغرف التي فيها الأغاني وما شابه ذلك طبعا هذه الغرف لا ترضي الله سبحانه وتعالى والإنسان مننا لا يرضى أن تكون أخته في هذه الغرف أو أخوه في هذه الغرف فطبعا المفترض ان انت تلجئ الى الله سبحانه وتعالى والا تصر على هذا الذنب خلاص حتى لا تحول هذا الذنب الى كبيره من الكبائر ويخشى على الشخص ان هو يموت على معصيه الله سبحانه وتعالى خلاص انما الاعمال بالخواتي زي واحد كده عمال يصلي وعمال يذاكر طول السنه وفرحان بشبابه ومش ايه وفرحان بمذكرته نقول له يا أخي نقول له يا أخي خلي بالك, خلي بالك العبرة بالإيه بالامتحان بالعبرة بالنهاية فذلك برضه نقول له يا أخي كذلك الإنسان فبول إيه لو ما تركتهاش هالذنب مغفور لو سمع الصلاة احنا بنحاول دلوقتي بنرهبه نقول له يا فلان اترك هذه الغرف الآن انت مش هتبقى شغال كده على الوينجين مرة مرة اغاني ومرة صلاة طب افض مدت وانت قدام غرف الاغاني هتعمل ايه دي بالكم دي حته مهمة خلاص ربنا هيغفر له ان شاء الله ولكن الانسان منا نقول لمن شغال معصيه وشغال على طاعه نقول له اترك المعصيه ليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث المشهور المعروف العلماء كلهم بيكلموا عليه وبيستشهدوا بيه اللي هو قاتل 99 وتسعين نفس حديث معروف قال له ايه اترك ارض اللي انت فيها واذهب الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعبدون الله فهذا الرجل الذي اعتاد على هذه الغرف انه اترك هذه الغرف فادخل الغرف الاسلامية خلاص هيغفر له ان شاء الله ولكن لا يخشع نفسه من النهاية واخدين بالكم وكما تعلمون ان المعصية بتجيب معاها معصية وتخش معاها معصية وتجر معاها معصية وهكذا بخلاف الطاعة بتجيب معاها طاعة ثم تأتي طاعة ثم تأتي طاع خلاص دي حتة في منتهى الخطور خلاص فانت طالما قاعد في غرفة الاغاني فاعلم تماما ان انت راجل هتلاقي نفسك عمال تعاني من حجة يعني نكتة ما حصلتش ادي كزبره ماشي واحده بتضحك ولا حول ولا قوه الا بالله طيب قلبك ده مش ممكن يتاثر يتاثر طبعا واخدين بالكم وهكذا طب ما انت ممكن تحاول تتصل بفلان او علانه فيخش تخش بعد كده ولا حول ولا قوه الا بالله على على اشياء لا يحمد عقبا خلاص طيب إن المتقين مفاز حدائق واعناب فخص الاعناب فخص الأعناب لشرفها في تلك الحدائق خلاص خص الاعناب لشرفها في تلك الحدائق وكواعب اتراب الكواعب كما تعلمون اللي هي الزوجات اللي هم النواهد التي لم تتكسر سديهن من شبابهن وقوتهن ونضارتهن اتراب اي على سن واحد متقارب على سن واحد متقارب خلاص وفي نقطه هنا جماعة بيقول الشيخ ومن عاده الاتراب ان يكن متالفات متعاشرات فطبعا انت في الجنه ان شاء الله زوجتك التي كانت في الدنيا تبقى معاك في الاخره ان شاء الله وهيكون معاك حورعين كلهن هيبقى كله في تالف وفي معاشره وفي ليس هناك مشاكل وليست هناك ضغائن سبحان الله خلاص كواعب التراب وطبعا في سن الشباب قاعده لسن الشباب 33 وثلاثين 3 و سنه اللهم ارزقنا جنة يا رب العالمين وكاسا دهاقا اي كاسا مملوءه من رحيق لذة للشاربين، فمملوءة متتابعة، وقيل أيضا دهاقا أي صافية، لا يسمعون فيها لغة ولا لا يسمعون فيها لغة أي كلاما لا فائدة فيه، كلام اللي ما روش انتبهوا طبعا تعرفين عن الكلام ملوش لازمه يعني واحد مثلا يتكلم كلام مثلا اربع خمس دقائق ما طلعش منه باي كلمه باي فايده ده كلام لغو وطبعا بعض الممثلين تبص تلاقي عمال عايز يضحك فيقعد يقول ايه كلام كده اي كلام هبل واي كلام عبط واخدين بالكم عشان تضحك ف ده لغو ليس فائلة لا فائدة فيه خلاص كما قال تعالى يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم في سطة الطور ولا كذاب أي كلاما فيه إث ما فيش كذب كل حقيقة كل ما في الجنة حقيقة ليس فيه كذب طبعا رفض السلام نهانا إن الواحد يكذب حتى يضحك الناس بعض الناس العازي بأحب وتظريف كده ودم خفيف يقعد يجزب عشان يتحكي الناس طيب يضحك الناس الناس طبعا هذا ملهين عنه من من تقوى الله سبحانه وتعالى كما قال تعالى في ست الوقع لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلام وإنما أعطاهم الله سبحانه وتعالى هذا الثواب الجليل من فضله وإحسانه فالجنة لا إثم ولا كذب بل هي دار السلام فكل ما فيها سالم من النقص ما فيش فيها لا واحد عنده مغص ولا واحد عنده إسهال ولا واحد بيكذب عشان يضحك الناس ولا واحد يقول كلام مالوش لازمة هبل أو كلام عبط أو كلام تافه واخدين بالكم لا ولا في لفيلابول ولا براز ولا مخاط ولا ولا حيد ولا نفاس ولا ولا عرق سبحان الله سالمه من اي نقص واخدين بالكم ولا في الحنفيه اتكسرت ولا الحوض اتكسر ولا العربيه بتاعتك وإذا الحصان بتاعك عنده عنده التهابات ولا عنده جرب مفيش ليس هناك نقص في الجنة طيب نتوقف إن شاء الله عند هذا القدر نسأل الله سبحانه وتعالى أن نتقبل منا ومنكم صالح لأمان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معنا إن شاء الله ساعة تاسعة كل يوم ضمع بإذن الله بتوقيت نصف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام عليكم يقول من قال أن الصالة بصلاة مقبولة قال تعالى إنما يتقبل الله من المتقين إنما يتقبل الله من, إيه من المتقين ف الإنسان من لا ينفى يحكم على على أحد أن صلاته غير مقبول خلاص ربنا سبحانه وتعالى بيتقبل من من اعلى عتاه واعصى عصاره خلاص فربنا سبحانه وتعالى اه كلام سليم فهو هيصلي ويلجئ الى الله سبحانه وتعالى في السجود ان هو ربنا يغفر له وربنا آه وربنا يتوب عليه اه ايوه سليم كلام سليم انا ودي بس نوضح لهذه الايه النقطه يعني فكلما كان عندك انكسار وذل لله سبحانه وتعالى ان انت ان ربنا سبحانه وتعالى انت ضعيف انت انسان دليل فاذا الى الله سبحانه وتعالى ووجد الله سبحانه وتعالى عندك من انكسار والذل وانك انسان تعلم انك ضعيف فرب وعايز تترك هذه المعصية ربنا سبحانه وتعالى هيوفقك إن أنت تترك هذه المعصية وأناس كثيرين والحمد لله ابتلوا بكثير جدا من المعاصي ولما لجأوا الله سبحانه وتعالى زه إرث من معصية حاس إن هو يعني سجين ولقيه في في ضلال مبين في ضلال يعني منغمس في الضلال بخلاف من على صراط مستقيم اي هو مستعلم نعم هذا هو مستعلم بالاستقامة ومستعلم بالهدى نسأل الله سبحانه وتعالى ان تقبل منا انكم صراحه من والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق> جزاك الله